أثابكم الله فضيرة الشيخ هذا السؤال يقول كيف يكون العبد موفقا ما يسمع وباب خير إلا وفق له تجده مع المصلين والصائمين والقائمين والمحسنين والبرين وهكذا وجزاكم الله خيرا الله مستهدف. ما أعظم هذا السؤال هذا السؤال يعني لو جلسنا شهور بل والله سنوات ما نحسين لأن هذا كله الدين كيف يكون موفق يكون العبد موفقا بأمور منها ومن أهمها وعظمها أولا سؤال الله والدعاء أكثر من سؤال الله الهداية ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وارحمني واجبرني كما ثبت بالحديث الصحيح أنه كان يقول ذلك بين السجلتين أن تكثر من سؤال الله اللهم وفقني لما تحب وترى اللهم أصمي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما والبيهقي البيهقي عنه بسند صحيح إذا اعتمر أو حج ورق الصفا والمرو يقول في دعائه من دعائه اللهم أصني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم تسأل الله الدين وأن الله الاستقامة من كل قلبك والله يقول ادعوني استجب لكم كم من أقوام سأل الله بسد أن يكونوا من الصالحين فبلغهم الله درجات الصالحين علما وعملا فجمع لهم بين النية والظاهر والباطن وهذا كله بتوفيق الله أن تدعو الله عز وجل أن يهديك وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ظالم إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم إنا نستهديك فاهدينا وفي الحديث الصحيح عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الكرون فقال اللهم اهدي قل الله اهدني في من هديت فاسأل الله دائما أن يهديك ولا تتكل على صلاحك واستقامتك وليكن معك الخوف الشديد من الانتكاشة وزيغ القلب تقول اللهم إن أعوذ بك من زيغ القلب فإنه, فإنه لا يهديك على الله إلا هالك قد يستقيم الإنسان على الطاعة فيأتي في لحظة واحدة وينظر إلى طاعتي فيغترف فيزيع قلبه والعياد ويبلى بالامتكاشة تكون على حذر وخوف ومن خاف أمن ومن خشي سلم هذا الأمر الأول كثرة الدعاء وتشأن الله عز وجل أنه أمر هو من فضل الله ولا يبطيه إلا, إلا الله أما الأمر الثاني للتوفيق فهو الأخذ بالأسفار التي تحقق وتعين الإنسان على أن يكون موفقا وأعظمها وأجلها على الإطلاق كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجد توفيقا إلا بالقرآن والسنة فمن رزقه الله عز وجل حب القرآن وكفرت تلاوة القرآن والتأثر بالقرآن والبكاء من آيات القرآن والخشوع عند سماع القرآن وحب سماع القرآن والتأثر عند سماعه فإنه أقرب الناس إلى التوفيق وأقربهم إلى التحقيق وأقربهم لسهوك أقوى طريق جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل أن تحب كتاب الله ومن أحب شيء أن تأثر به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما بشر معهم السبب في هذا أنه سيتأثر بهم ويقول بأقوالهم يعمل بأعمالهم فحب كتاب الله وليكن شعارك دائما أن تكون بخير المنازل مع كلام الله عز وجل لا ترضى لنفسك مع القرآن بالقليل إياك ثم إياك أن ترضى لنفسك من القرآن باليسير بل عليك أن تجد وتجتهد تحاول حفظ القرآن ثم تحاول فهمه وتدبره وتحاول تطبيق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وإن من التوفيق أن تجد الإنسان إذا نشر كتاب الله بين يديه أحس كأن الله يأمره وينهاه فيبكي لوعده ووعيده ويخشى من تخويفه وتهديده وإذا سمع الجنة طار شوقا إليها فتجده ينتظر متى ينتهي من القرآن لكي يعمل خصلة من الخصال التي سمعا بكتاب الله عز وجل يسمع كتاب الله عز وجل يأمره بالصلاة فيكون أسبق الناس إلى الصلوات وإجابة الدعاء والمسابقة إلى الصفوف الأول والتأثر بسماع الأئمة والقراء والخشوع عند سماع القرآن يتمنى أن منزلته بالصلاة على المنازل وأشرفها وأجلها ويحطم هذه النفس ويهينها ويذلها في قرب التقرب إلى الله عز وجل بذلك يسمع كتاب الله يدعوه إلى الصدقة فلا يمر على مسكين ولا محتاج ويستطيع أن يعطيه شيئا إلا أعطاه ولا يمر على مكروب أو منكوب أو مفجوع أو مفزول ويستطيع أن يشفع له أو يقضي حاجته إلا سعى في ذلك فلا يزال العبد يجتهد مع كتاب الله عز حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق وهذا في طلب الخيرات ثم ينظر في كتاب الله عز في زواجره ونواهيه بمجرد أن يقرأ الآية تنهاه عن حرمة من حرمة الله نظر أين مقامه من هذا النهي وأين هو من هذا القرآن الذي نهاه وزجره وأن هذه الآية التي تلاها حجة عليه بين يدي الله عز وجل فيخاف ويخشى فيقاد إلى التوفيق توفيق لترك المعاصي والزهد فيها واحتقارها واحتقار أهلها والبعد عن مواطنها ومضامنها وما يرغب فيها وما يدعو إليها وما يزينها لأن القرآن قام على هذا فإذا قرأت القرآن وجدته يزهدك في كل شيء فيه معصية الله عز وجل يزهدك بتحقير المعصية يزهدك بتخويفك من المعصية يزهدك بكشف حقيقة المعصية انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق وهو يكشف له حقائق الأمور ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب لكن موفق عنده بصيرة. يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله إن تتق الله يجعل لكم فرقانا والفرقان هذا هو القرآن ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالموفق هو الذي اهتدى بالقرآن وكملت هدايته بالقرآن لا يستطيع أن يقدم أمرا على أمر القرآن لو قيل له إن الناس كلها تخالفه والقرآن وهو متمسك بالقرآن لم يبالي بالناس حين ذهبت إذا قيل له إن الناس تستهزي به وهو يعمل بالقرآن ويقوم بالقرآن لم يزده ذلك إلا تمسك إذا تغير الزمان وفسد الناس وأصبحت التشاهل في الحدود المحرمات وأصبحت آيات القرآن المنسية كان الموفق أقرم الناس لكتاب الله وزاده ذلك تمسكا بكتاب الله وحبا لكتاب الله فلا يؤثر فيه سخرية الساخرين والاستهزاء المستهزيين من دلائل التوفيق أنك تجده مع القرآن في جميع أموره أمرا ونهيا وترغيبا وتحبيبا إن الرجل يجمع المال ويكدح في جمعه آناء الليل والنهار فيبني بيتا أو ينشئ مزرعة أو يرى الذهب والفضة بين يديه يلعب بها لعبة فإذا قرأ القرآن وسمع آيات الله عز وجل تحركه لضعفاء المسلمين وأراملهم ومعوزيهم وبائسيهم خشع لله قلبه وضربت من خشية الله عيناه وخرج يلتمس الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين ويعطيهم شيئا تعلقت به نفسه فحتقل هذه النفس وهانها أمام كتاب الله هذا هو الموفق التوفيق ليس بالدعوة والتوفيق ليس بالغرور أن يطلق الإنسان لحيته ويقصر ثوبه ويصلي الصلوات الخمس دون مبالات بالكمالات تفيد مرتبة عالية زاكية سامية تحترق فيها القلوب والقوالب شوقا إلى ربها وحنينا لما عند الله تجد العبد يلث المال يلث الدنيا ويكون عنده زهرة الدنيا ومتاعها فيجتم رائحة الجنة بكتاب الله فيوفق إلى احتقار الدنيا من دلائل التوفيق أن العبد لا تجده في أي أمر من الأمور يعلم أن الله عز وجل يحبه ويرضاه إلا قدمه على كل شيء الموفق هو الذي يسأل كأن الإنسان حاله يقول يا رب ما تأمرني فأفعل وما الذي تنهاني عنه فأترك يا سبحان الله قالت المرأة لزوجها أمرني وإني مطيعه. وقال الرجل لابنه أدلله تأمر وتدلل فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى إذا أصبح أمره لا يرد عندك الموفق هو الذي لا يمكن أن يقدم على أمر الله شيئا قدم أمر الله على نفسه التي بين جنبي فأهانها وأذلها قالت له النفس لا تريد أن تنام وقد أخذت قصة من النوم فقال لها قومي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدولون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هؤلاء هم الموفقون نادى عليهم وناد الله في صلاة الفجر في شدة البرد والحر والقرب أن أخرج يا عبد الله إلى الفلاح إلى الصلاح قال لبيك وسعديك يا رباه ثم يزاد في التوفيق فتجد يقوم الأشحار فعلم أن الله يحب المستقبلين بها فيستغذر ثم عنم أن الله يحب أن يراه في ثلث الليل الآخر فنام مبكراً وزهد في الناس وفي مجالس الناس وفي القيل والقال وصار إلى ربه حديثا وعجلت إليك ربي لترضى هذا هو الموفق الذي كسر نفسه وأهانها وأما من خاف مقام ربه ونهن النفس عن الهواء اشتهت نفسه الملهيات فأهانها واشتهت نفسه المتع واللذات فأذلها وقهرها وصارها إلى ربها هذا الموفق الذي قام أبناءه وبناته بفتنه يشغلونه عن ذكر الله فقدم ذكر الله على أهله وماله وولده كم نظر الله إليه وهو يستطيع أن يتمتع بأزواجه وأبنائه وبناته فخرج من بيته لطاعة من طاعة ربه الله يعلم كم من موفق خرج في ظلمات الليل وفي شدة الحر والقر في شدة الهاجرة إلى يتيم يكفكف دمعه أو إلى مسكين يجبر كسره أو إلى ضعيف يرحم ضعفه لأن الله ناداه فقال فلقت حمل عقبه وما أدرى ما عقبه فك قبة أو يطعم في يوم من ذي مسغبة يأتي من ذا مقربة أو مسكين من ذا متربة يوضع بين يديه الطعام والشراب الفارق فيتذكر أيتام المسلمين وراميلهم ومحاوينهم فيحمل هذا الطعام ويخرج إليهم هذا الموفق. الذي علم أن هناك نساء ضعفة منهم من هي من ستين والسبعين قد يراها على القمائم تجمع القماء فيحترق يحترق فلما يرى أرملة من أرام المسلمين لو كانت أمك أو أختك وهي تخرج في شدة الهجير يمر عليها فيراها يحترق نفسه فيأخذ المال الذي في جيبه فلا تعلم يمينه ما أنفقت يساره لأنه لا يعد المال ولا يحصيه يأخذ ما في يده ويعطيه للأرض له يشتري ما عند الله موفق للجنات موفق للباقيات الصالحات لم تشغله السيارات ولا العمارات ولا حب المظاهر ولا الزينة عنم أن ذلك زائل وأنه حائل هذا الموفق الذي يشتري ما عند الله يبتغي ما عند الله يرى نفسه طيلة العام في لهو ولعب فيقول هذا شهر الصوم وريد أن ربي يرى نفسه في طيلة العام غافلا عن تدبر القرآن فإذا جاء شهر الصوم ختم القرآن قراءة وتدبرا وسأل نفسه أين هو من هذه الأوامر والزواجر إنه الموفق الذي كسر كل شيء لمرضات الملك الملوك وإله الأولين والآخرين الموفق هو الذي لا يقر قراره أثر عمر عبد العزيز رحمه الله أنه جاء لفاطمة زوجه عبد الملك رحمه الله برحمة رحمه الله جميعا برحمة الواسعة وهو يبكي فقال لها قد علمت أن أعظم ما اشتهى النار الماء ثم تلا قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله هذا القلب قلب الموفق الذي يتدبر القرآن في قلبك جاي مع زوجتي من جلس مع زوجتي يحدثها حديث الزوج مع زوجته يحدث حديثا له والمتعة ما رضي إلا أن يكسر نفسه لله كانوا مع القرآن الموفقون هم أهل الله أهل طاعته أهل محبة أهل ولايته إذا أردت أن ترى الموفقين فابحث عنهم بين اليتامى والمساكين إذا رأيت أن ترى الموفق هو الذي صب الله عليه المال فأصبح يرى زاهدا متزهدا أصبح يرى متقشفا لم يبالغ في ملبس ولا هيئة ولا منظره هو الموفق الذي ارتفع في عيون الناس فكسر نفسه لله فزاده ارتفاعه ضعة وتواضعا لله عز وجل فازداد رفعة عند ملك المنوك الموفق كلمة تعني عبدا من عباد الله اصطفاه الله واجتباه عبد يذكر بالله وبطاعة ومحبة الله الموفق والمسدد في قوله إذا جلست معه سمعت التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن إذا جلست معه موفق هو الذي إذا جلست معه لا تسمعه يغتاب مسلم وثق عن بعض الاخيار أنه توفي فلما توفي أقسم بالله العظيم من صحبه قال والله ما سمعته يوما من الأيام يغتاب مسلم أذر عن بعض أهل العلم ونذكر عن بعض المعاصرين رحمه الله أنه قال عنه أحد العلماء من معاصريه يقول صحبت فلانا فوالله مدة طويلة والله ما سمعت منه كلمة نابية يوم من الأيام أين هذا هو الموفق في قوله التوفيق ليس بالدعاوى العريضة وليس بالتشهي ولا بالتمني التوفيق أمارات ودلائل بينات قام علي أقامها صالح المؤمنين والمؤمنات التوفيق سداد من الله ورشد يصيبه العبد بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال العبد موفقا حتى ترفع درجته وتغفر خطيئته الموفق هو الذي أبكاه ذنبه هو الذي لم ينسى ماضيه لكي يحرق نفسه ويحترق في طاعة الله سبحانه وتعالى والموفق هو الذي لم ينسى ما هو مقبل عليه وهو آخرته ولقاءه لربه الموفق والذي ذكر الموت وشلته والحساب ومعونته فخفف الحلم للقاء الله جل جلاله الموفق هو الذي يبحث عن كل شيء ذكره بالله في كل كلمة يسمعها وكل كلمة يقولها الموفق الذي أحب الكتاب والسنة وسار على وفق الشريعة والمله الموفق عبد من عباد الله إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموفق عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان لا يزال العبد يأخذ بأسباب التوفير التي من أعظمها كتاب الله عز وجل تلاوته وتدبره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته والعمل بها والدعوة إليها والاهتداء بهدي السلم الصالح الموفق توفيقكم في الأقوال ويكون في الأعمال يكون في الأقوال فلا يكذب الإنسان ولا يغش ولا يزور ولا يمدح نفسه ولا يغتر بمدح الناس له هذا من التوفيق في قول الإنسان يكون الإنسان قوله سديدا وهي وصية الله لعباده وأوليائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سقولا سديدا تجد الرجل الموفق إذا دخل بيته كان أول ما يتكلم به ذكر الله وإذا جلس مع أهله وولده علمه شرع الله وإذا جلس بين إخرانه وخلانه أعانه على طاعة الله لا الموفق هو الذي لم تضع ساعاته ولم يخب يومه وامسه وكان يومه خيرا من أمسه وغده أفضل من يومه كل هذا بتوفيق الله عز وجل ولا يكون ولن يكون إلا بالاهتداء بكتاب الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم اجعلنا من اهتدى بالقرآن ومن أعظم الأسباب التي تعين على هذه الأمور وأعظمها بعد كتاب الله عز وجل وسمة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت زيارة المقابر وتذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم بصتها فخرجوا منها صفر يدين إلا من رحمة الله السعيد من معظ بغيره السعيد من اعتبر والذكر إن في ذلك لايات آيات النهار الموفق الذي ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الآخر ما قوم العبد ليس هناك شيء بعد كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم إلى الاستقامة ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والآخر من علم أنه سيموت أنه سيفارق الدنيا وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة ولا يدري قد, يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفا من أكثر من ذكر البلا والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة الذي يعلم أنه سيموت تهون عليهم الذات الدنيا تهون عليه شهواتها تهون عليه المحرمات لو جاءته الحرمة من حرم لا لو جاءته المرأة عارية لم يباني بها وهو يذكر الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذا ذكر الإنسان أركان الإيمان السكة الإيمان اليوم الآخر من ظل أنه سيموت كما مات أبوه ومات مات ومات إخوانه وإخوانه وأصحابه وأحبابه من زار ورأى الظنماء والكبراء رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم أمورهم كيف صاروا إلى اللحدي والبلا صاحي هذه قبورنا تبنى الرحبة الرحبة فأين القبور من أهدي عادي خف في الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأدساي ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأدساي انظر إلى القبر انظر إلى المقبور وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فالموفق جعل في أسبوعه جعل في يومه في أسبوعه في شهره زيارة للقبر خاصة إذا كان للأقرباء وكان للآباء والأمهات يتذكر الأعزة وأحبة كيف صاروا إلى الله يتذكر أقوامه طالما أحبهه وأحبوه وقتان ما كانوا بقربه قد تكون زوجة قد يكون ابن فلا كبد فينظر كيف حال بينه وبين ابنه التراب لا يملك له ضر ولا نفع ولا نفع ولا حياة ولا نفور فيعلم أن الله أمره جد وليس للعب يعلم أن الحياة ليست له ولا لعب ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة عندها تكشف العينين كشف الغطار ويعلم أنه صائر إلى هذا النصير ومن قلب إلى هذه الحفرة وأنه سيمطله وجوه بالتراب وأنه سيزل إليها كما نزل إليها من قبله أنه سأسفهان كرامة وتذهب عزته يذل في عزته ويهان في كرامته إلا أن يرحمه ربه عندها يوفق معرفة حقيقة هذه الدنيا يوفق لكي ينكشف عنه الغطار عندها يسأل نفسه لما خلق من الله لماذا أنا موجود هؤلاء الموتى قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فما أحوجني أن أملأ صحبة عملي بذكر الله ما أحوجني أن أترك المحرمات ما أحوجني أن أترك الشهوات ما أحوجني أن أستهيق من رفلتي وأن أعمر وأن ما بيني وبين ربي ما أحوجني إلى ذنعة تطفئ حرارة قلبي ويغسل بها ذنبي ويرضى عني ربي ما أحوجني أن أفكر لما خلقت ولما أجد أكمل الناس توفيقا من حقق هذه الأمور وعلم أن الله لم يخلق عبثا ولم يجدوا سدى عندها يبكي على الدقيقة فضلا عن الساعة يبكي على الثانية فضلا عن دقيقة عندها يعلم أن الله لم يخلقه عبثا الله لم يوجد سدا فيتحرك إلى ربه بشوق يتحرك إلى الله بمعارفة تحرك إلى الله بكسار يرجو من الله أن يجبر كسره أن يرحم ضعفا ولا يزال هذا الذكر من آخر كلما غفر في الدنيا ذهب إلى القبر فنظر إلى أبيه وأمه وأخته وأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه عين الأعنام والأمات والإخوان والخالات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب من الذي أبقاني من بعدهم فإذا كان موفقا تحرك قلبه إلى ربه بهذا الأمر وجعل هذا الأمر ديدنه والله لو أن أهل القبور سويلوا عن أحب شيء ما تمنوا القصور التي كانوا يسكنونها ولا المراكب التي كانوا يركبونها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 وقيل وجاءت بالحق سكرة الموت في قراءة أي أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي لا باطل فيه عندها ينكشف للإنسان صراب الدنيا وهذه الدنيا التي عاشها عشرين أو ثلاثين أو ستين أو مئة سنة تمر كلحظة واحدة يقسم المجرمون ويوما تقوم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة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 أن يسلك الطريق الذي يقربه إلى الله وأن يسعى إلى الله حديدا وأن لا يبالي بشيء إلا مرضاك الله سبحانه وتعالى أسعد الناس بالتوفيق وأولاهم به من ذكر الله في جميع جميعك هو العبد الذي لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين قلبه دائما يتذكر الله عز وجل تراه مشلولا على الفراش يحمل حامدا لله شاكرا راضيا بقضاء الله صادرا محتسبا حامدا لله على عافيته يقول ما دام ديني سالما فلا أباني إلهي إني راضا بقضائك وقدرك راجع لرحمتك، لا يزال موفقا في البلاء بالكلام الذي يرضي ربه يتملق الله سبحانه وتعالى يرضي الله وحاله بأشد الحالات تجده محموما مريضا في شدة البلاء في شدة الكرب ولا يزال مثني على الله لأنه ما غفل عن الله طرفت عين لا تجده يصرخ ولا يتجزع ولا يجزع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير فتجد نفسه عالية هذا التوفيق لقد خرج أقوام من الدنيا بكلمات رضي الله بها عنه لظل لا بعده أبدا يقول الطبيب للمريض ذهب بصر فيقول إنا لله وإنا إليه الأجعوب عبد ملك لله أعقال الله بصري ابتلاني بفقده اللهم رضيت بقضائك وقدري يقال يا فلان مات ابنك قال إنا لله وإنا إليه الأجعوب اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مات أبوك ماتت أمك مات أخوك ما أختك مات حبيبك قال رضيت بالله إنا لله وإنا إليه التوفيق كلام تفتح له أبواب السماوات إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه التوفيق أن تعرف من ربك وكيف تعامله أن تعلم أنه لن تكون حركة في هذه الدنيا ولا سكون إلا بأمر الله أنك تحت أمره تحت قهره وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها يأتي الشيطان يقول للإنشان أنت الذي كنت تذهب وتأتي وأنت الذي تصول وتجول وأنت الذي كان عندك المال والغنى يوم أنت فقير هكذا يفعل بك ربك يقول نعم ونعمت عيني ورضيت بما لي ربي المال مال الله فإن عطاني رضيت بالله وإن أخذه مني فالاعتراض على قضاء الله يقال هذا السكر قد أخذ قدمك هل من يقول رضيت بالله أحتسب الثواب عند الله توفيق موفق لا يقول إلا ما يرضي الله الموفق يقول الكلمة فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه الموفق يعمل العمل فيرضي الله رضا لا سخط بعده أبدا يأتيك البلاء تأتيك الفجائع الفوازع القوارع تتلقاها بالنفس المؤمنة تتلقاها بالصدر المنشرح بالقلب المطمئن رضيت بالله إنا لله وإنا إليه راجعون تكون مع الله في جميع أحوالك فإذا أعطاك الله الخير وبسط لك من النعمة نظرت إلى نعمة يدخل الرجل على أهله وولده وزوجه فيقول يا رب كنت وحيدا فسترتني وعطيتني زوجه اعف بها فرجي ويحصن بها فرجي يا رب لك الحمد ثم عطيتني زوجة مؤمنة تصبرني وتذكرني بك يا رب لك الحمد ثم عطيتني زوجة في عافية يا رب لك الحمد ثم عطيتني اولادا وأردت أن يبقى عقبي ولم تقطع لي عقبي يا رب لك الحمد ثم عطيتني ذكورا وإناثة يا رب لك الحمد فلا يزال انتعيش مع الله ألا تكون مع الغافلين ألا تلهوا مع اللاهين الموفق هو الذي وفق في سيرته وسريرته والموفق في قلبه الذي امتلأ بالله عز وجل بما عند الله لا يغتر بشيء حاله كله مع الله ولذلك في قصص الأنبياء الذين قص الله وأخبارهم كيف ذلوا لربهم واستكاروا وتضرعوا لله وما اغتروا وما ضيعوا وما خانوا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد انظر نبي جعل الله له الجن تحت الأرض من الجن وحشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم زعون قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلما أوتي هذا الملك قال الملك بربي وليس لي ذل الله من كسب قال هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر ومأكفر ثم بين أنه إن شكر فبفضل الله وأنه من كفر فإن الله غني عن آمين هذا في حال النعمة أما في حال النقمة وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا الله تفتأ و تذكر يوسف حتى تكون حرظا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحجني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وفق لأن قلبه مع الله أشكو بثي وحجني إلى الله من هو الله شكى مثه وحجنه إلى أرحم الراحمين إلى أرحم الراحمين لو أنك يوما من الأيام أصابتك مصيدة أو أذيت بأذية فأردت أن تشتكيها إلى مخلوق فاعلم أن الشكوى لا تكون إلا إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله المنتهى كل شكوى وسامع كل نجوى ما بالك بمن لا يخفى عليه شيء فهو يسمع. وما بالك إذا كان الذي لا يخفى عليه ويسمعك أنه أرحم الراحمين لمن تشتكي لقد قطع الله شكوانا عن غيره قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله توفيق أن هو الذي تظهر دلائل التوفيق في قوله وعمله وسمته ودله في الشدائد في المصائب في الخيرات في النعم تأتي النعم إلى العبد تزف وزفة فيطأها بقدمه في مرضات الله جل جلاله ينفق الألوف ولا يراها إلا كالريالات وينفق الملايين وكأنها لا تساوي شيئا في جنب ملك الملوك سبحانه وتعالى هذا هو منتهى التوفيق أن يكون الإنسان ذاكرا لله صاحشا لا تزل ذاكرا موتي فنسيانه ضلال مبين وصدق الله إذ يقول ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسرى إن أعظم آية ودليل وعلامة على التوفيق أن الإنسان لا يفطر عن ذكر الله عز وجل في أمره في عسله في يسله في سرائه في ضرائه في منشطه في مكرهه يقول لسان حاله يا رب لماذا تأمرني وعن تنهاني اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا, اللهم رحم ضعفنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها فسادنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلخفنا بها الاستقامة وتؤمننا بها يوم القيامة وتجيرنا بها من حال الخزي والندامة وتوقفنا بين يديك بلا عدب ولا عذاب ولا ملامة يا رب العالمين يا أرحم الرحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعمنا بواسع مغفرتك اللهم إنا نسألك في هذا المقام هذا الجلال والإكرام قد صامت لك أحشاؤنا وأمعاؤنا ونحن في بيتك ومسجد نبيك صلى الله عليه وسلم قد اجتمعنا لذكرك أن ترحمنا برحمتك الواسع اللهم ارحمنا برحمتك الواسع اللهم ارحمنا رحمة لا نظل بعدها أبدا اللهم ارحمنا رحمة نشعد فلا نشقى بعدها أبدا اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا. ومن الله حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمة يا أرحم الراحمين تنور بها قبور موتانا وموت المسلمين وتفسح لهم فيها فسحة تدخل عليهم بهالسطور إلى يوم البعث والنشور يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائمين في شفاعتنا لإخواننا المؤمنين اللهم نور القبور اللهم نور على أهل القبور قبورهم ورحم المعذبين وأج برحمةك برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أزل عن كل معذب العذاب ورحم أهل القبور برحمتك الواسعة وخص بذلك الآباء والعماد والإخوان والأخوات والإذن والقوابات ورحمتك يا الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم فرج همومهم ونفس همومهم اللهم اجبر كسرهم وأصلح أحوالهم واهد ضالهم وارحم معذبهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات اللهم قم شوكتهم, شوكتهم يا حي يا قيوب اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين آمنا بك أنت العزيز الجبار إله الأولين والآخرين نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله اكتب على هذا الدين عزا ونصرا وكتب لمعاداه وآذا أهله ذلة ومهانة وقهرا اللهم دمر أعداء الدين اللهم شكت شرهم اللهم فرق جمعهم اللهم انفرق جمعهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم انزل لهم عذابك وردسك إلى أهل حق. اللهم دمرهم شر مدمر اللهم دمرهم واجعل دمارهم قوة للإسلام وأهله اللهم اجعل كفرتهم قلة وارمهم بكل داء وعلة زلزل أقدامهم صدع دنيانهم شدت شملهم وفرق أعوانهم إله الحق لا إله إلا أنت اللهم وفق لات لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم اشرح صدره وننظر قلبه اللهم اجعله سلما لأوليائك حربا على أعدائك يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بطاعتك وترغبه في مرضاتك اللهم سدده ووفقه وعنه يا حي يا قيوم، اللهم أفرد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم فرّجها من مهمومين أنفس الكرب بعد المكروبين وشي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين اللهم اهدنا ولا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وسامحنا ولا تعاخذنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وردنا وارضعنا يا حيو يا قيوم اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في كل خير نشرته وفي كل بل أنزلته اللهم اجعلنا أسعد عبادك بمغفرتك اللهم اجعلنا أسعد عبادك وأفرزهم برحمتك اللهم لا تحب بيننا وبين رحمتك وبرك وإحسانك وحلمك بما كان وسلف من ذنوبنا وتقصيرنا اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم إننا نستغفرك من ذنوبنا ونعوذ بعزتك وعظمتك أن تحول بيننا وبينك يا رب العالمين اللهم اجبـو كسرنا واظهر بنبنا واستر عيبنا واستر عيبنا واستر عيبنا وفرج كربنا ونفس همنا وغمنا يا إله الأولين والآخرين اللهم نسألك الإخواننا في باكستان وغيرها من بلاد المسلمين ان ترحم ضعفهم وان تجبر كسرهم اللهم أغثي إخواننا في باكستان أغثي إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا أخوان اللهم إنا بضرعوا إليك ان ترحم ضعفهم اللهم مرحم المعذبين اللهم مرحم المعذبين وأطعم الجائعين اللهم أطعب الجائعين اللهم كفهم همّة الدنيا والدين اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إن إخواننا جيائم فأطعمهم اللهم إنهم عرادهم فكسهم وإنهم خايفون فأمنهم وإنهم مشردون لضائعون فآوهم اللهم جعل ما أصابهم رفعة للدرجات ورفرانا للسيئات وعطف عليهم بلوب المؤمنين والمؤمنات اللهم رحمه عفوا واجبر كسرنا وكسرهم وتولى أمرنا وأمرهم لا أرحم الراحمين نستغيث بالله لإخواننا المؤمنين نستغير بالله لإخواننا المؤمنين من هم الدنيا وعذابها وتكالب الأعداء اللهم أغثنا وأغث إغواننا وارحمنا وارحم إخواننا اللهم انصر الإسلام وأهلاً وأعز الإسلام وأهله واغنهم من واسع فضلك يا رب العالمين اللهم اغنهم من واسع فضلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في رحمتك وبرك وعفوك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفل والصف والبر والغفران وجنبنا السعير والميران وآمنا في أنفسنا في النفوس والأهل والبلدان، يا أرحم الراحمين اغفر بنا فيما يكون وما كان، وافر لنا من يا حليم. يا رحيم يا رحمن رب في وارحم اتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم اجعل اننا وسيلة اليك اللهم اجعله وسيلة تريك عنا واجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجيك الكريم موجبا لرضوانك العظيم اللهم انا نسألك علما يقربنا اليك ورسلك علما يدلنا عليك ونسألك أن تجيرنا من الفتن والمحن وزيغ القلوب وطمس البصائر اللهم إنا نعوذ بوجهك من طمس البصائر وزيغ القلوب آمنا برحمتك وفدتنا عن الصراع حتى نلقاك وأنت راضي عنا غير مبدلين ولا خزايا ولا نادبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر بعلماء الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لأمواتهم والحمد واجزم عنا وعن الإسلام خير ما جزيت من عن علمك وشيخا عن علمه يا أرحم الراحمين الله نور بوض دهورهم اللهم على أئمة الإسلام ودواوين العلم والعمل وأئمة الهدى ننور عليهم قبورهم وارفع درجاتهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم ارزقنا حسن تأسيبهم فيما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهوى والرداء وعصمنا يا من جل وعلا وخذنا سيئتنا بكل ذنب وتقوى رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم لك الحمد على نعمتك ولك الحمد على فضلك ولك الحمد على كرمك هذا من فضل ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ربك رب العزة يا أم يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين